التسجيل الأول استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف العقيدة باء التوحيد تاء الكلام فاء العقل